تتكلم ببك احدى النظر هكذا فيك جمال هكذا هكذا فيك جمال هكذا وصل القلب الى حد الخطر وصل القلب الى حد فطان واضطراب الحمل حسنا ممدوح اذا مت لوزر في الليالي البيض قد قابلته وعيوني سالت اين القمر هجم الليل بوجه مشرق وعلى الليل سن الوجه انتصر يا حنان سمح في خطه كل ما انت وهل أنت بشر تنزع الأرواح من اجسادها تنزع الارواح من اجسادها دون ان تترك عينا كذر دون ان تترك عينا يا, يا, يا, يا عليون يا عليون يا علي يا علي يا علي انتا انت الغطا مري انت انت, أنت الغطا تكلمت بك احلام وطكلمت بك احلام فيك جمال فيك جمال هكذا وكذا فيك جمال لا تقدر يصل القلب الى حد الغطا يا لي يا لي يا لي يا تشرف السماء قدما رب القدر العالي المعالي يسره فوق ساق العرش باللوح سطر وله في كل نجم سبح آية كبرى وبالنور صور والى كل بليغ مصقع عن بليغ القول منه من بطلٌ ألوا على الموت, ألوى على الموت لو يزيغ الموت منها لن عصر لو يزيغ الموت منها لن عصر <مترجم> يا عليون تتغنى للقطار تتكلم وبك احتر النظار هكذا فيك جمال هكذا هكذا فيك جمال هكذا وصيلوا القلب الى امير المؤمنين وصيلوا القلب الى حت القطر علي يا علي يا ودا نجم السماء وهو في سابع اختل حضر ولو استوقف من املاكها زمر اوقفها الله زمر لا تظن كفر عبد اذا قلت هذا فانا صاب الفكر فلك الجبار لو قال له حيدر القف المسار معتذر ولو استكشف خفيع المهو ولو استكشف خفيع المهو سيد الاملاك جبريل مبهر جبريل مبهر يا عليون يا عليون, يا عليون, يا عليون يا ان انت ام انت القمر وتتكلم فبك احترطت تتكلم فبك احترطت امير المؤمنين فيك جمالا كذا سيدي فيك جمالا كذا يصل جمال القلب الى حد الفكر يصل القلب الى <تسجيل> علي يا علي يا على, علي حيدر الا احمد وعلى أحمد رب القدر قد قسم الفضل فجاز المرتضى واستوى عند النبي فاستقر وما ادبه من علم ولا دي علم اسماء واذر اذهما اثنان عن ثالثهم عجزت ارحام نسوان البشر حذر غَنَّفُ فؤادي حقا هيدر غن نفادي حقا وصد عقلي اليها فسكر وصد عقلي إليها فسكر يا علي يا علي يا علي يا علي مري انت ام انت القمر ومري انت ام انت القمر بك احتر النظر وبتكلم وبك احتر النظر هكذا فيك جمال هكذا وكذا فيك جمال هكذا وتوصل القلب الى حد الخطر توصل القلب الى حد الخطر يا عليو يا عليو